سمع الله لمن حمده سبحان من ذكره شرف للذاكرين سبحان من شكره فوز للشاكرين سبحان من الحمد ه عز للحامدين وطاعته ن ج ا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 هو ولا يصرف السوء إلا هو ولا يغفر الذنب إلا هو ولا يدبر الأمر إلا هو ولا يبسط ا ل ر ز ق إلا هو إ ل هنا يا مُعين ا ل ض ع ف ا يا ناصر الأولياء يا رافع السماء ت ق ي ا إ ل هنا أنت النور في الليلة المظلمة وأنت المفزع في المصيبة ا ل م د ل ه م ة وأنت المنادى وأنت المنادى عند كل م ل ي م أنا وقف السؤال ببابك، ولماذا المذنبون ب ج ن ا ب ك و ا ش ت ا ق العابدون إلى مشاهدة جمالك، إلى هنا، إلى هنا، ردنا إلى أبواب معرفتك، واهد قلوبنا بأنوارك. وأدخلنا ج م ي ع ا في ظل رحمتك، وأذقنا بردا عفوك، و ل ذ ة مناجاتك إ ل ه ن ا ما أ ش د ح ا ل ن ا وأعظم خطرنا، فاغفر لنا وجعل ا طاعتك همتنا، ولا في وجهك الكريم عنا ولا تفضحنا بسرائرنا إ ل ه غنا كيف نعتذر إليك كيف نعتذر إليك إذا ختمت على أفواهنا ونطقت شوارحنا بكل الذي وقفنا ببابك سائلين وقفنا ببابك سائلين ولمعروفك متعرضين ا ل ى غنا ا ل ى غنا انقضت ا ي ا م ن ا و ب ق ي ت آ ثامنا و ب ق ي ت آ ثامنا وانقضت ش ه و م خ ي ا ل ب ي ع ا ت ن ا ا إ ل ى ه ن ا و ق ف ن ا ب ي ن ي د ي ك ب ذ ن و ب ل ا ل ل ه ي خ س ص ي ه ا ا إ ل ا ا ن ت يذهب, الذليل إلا إلى العزيز. يذهب الضعيف ا ل ا ا ل ى القوي إلى أهنا ا ل ى ه ن ا ا ي ؤ م ن غيرك و ا ل ا م و ر كلها بيديك ا ي ؤ م ن غيرك و ا ل ا م و ر كلها ب ي د ك ا ي ط ر ق باب العبيد أرجع غيرك وخزائنك ملأ. أرجع غيرك، ا أرجع غيرك وخزائنك ملأ. إلى أهنا، ا ن لم نعوذ بعزتك فبمن نعوذ؟ و ا ن لم نلد بقدرتك فبمن نلد؟ و ا ل ه ن ا خ ي ر ك علينا نازل وشغنا إليك صاعد إلى هنا إلى هنا كم ملك كريم قد صعد إليك منا بعمل طبيح وأنت مع غ ن ا ك عنا تتحب إلينا تتحبب إلينا تتحبب إلينا بالنعم إ ل هنا إ ل هنا منعنا ب أعظم طلب منعنا ل ي بأشرف طلب وجعلنا من من يناديك غدا ربنا عرنا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 ن ح ن في صلاح وسبات واستقامة وافية واستقامة وافية ا ل ه ن ا لا ندري لا ندري هل بعدها ا ل ص ي ا م ص ي ا م لا ندري هل بعدها م ع الموت ما ب ع ي د ا ولقاء، أما ن ن ا نامع الموت م و ع ي د ا ً ولقاء. إلى هنا من المقبول فإنهنّي، ومن المطرود فإن عزي. اللهم اجعل هذه الليلة ليلة هنا ا ل ا عزا. لهم لا تجعل فينا ولا معنا ولا من بيننا شفيا ولا محروما إ ل ه أن إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع وإن على فراغ رمضان لا محزون لا محزون يا ربنا يا ربنا إلهنا من لا يشكر الناس لا يشكر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 فنسألك يا ربنا، اللهم ا مناقب ر ه رضا، اللهم ا مناقب ر ه رضا، اللهم رضه وارضه. على قبره نورا وضياء اللهم اسعده في قبره اللهم اسعده في قبره كما أكرمنا وهو غائب عنا اللهم ا ح ف ظ ه في أبنائه وبناته ا ح ب ظ ه في أبنائه وبناته برحمةك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك لأهل هذا ا ل ح ي ا ل مبارك اللهم سر عليهم في الدنيا والآخرة اللهم أصلح أنفسهم وأصلح ديارهم وأصلح ن س ا ء ه م وأصلح أ ب ن ا ء ه م وأصلح أموالهم اللهم اجتمعنا كل خير اللهم اجتمعنا كل خير اللهم ونسألك لكل من حضر جمعنا هذا من قريبنا وبعيد من قريب يا ع د ا ل ل ه م ح ر م ه م ع ل ى ا رب ل ن ا ر س ب ح ا ن َ ر َ ب ك َ ر ب ّ ا ل ع ز ة ِ ع م ا ي ص ف و ن َ و س ل ا م ع َ ل ى ا ل م ُ ر س ل ي ن و َ ا ل ح َ م د ُ ل ل ه ر َ ب ّ ا ل ع ا ل م ي ن ا ل ل ه م ص ل ع ل ى ح ب ي ب ِ ن ا م ح م د و َ ع ل ى آ ل ه و َ ص َ ح ب ه و َ س ل م ق د م َ ت ل ك م م ِ ن م و ق ع t v q u r a n c o m